تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما O mm -hmm. إِنَّ إِلَيْنِ بِالْمَوْرِدِ وَأَنَا أَعْلَمُ بما أَخْفَيْتُمْ وما أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْ لفضيله <تصفيق> Thank mm -hmm. والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة كفونا بكم, كفونا بكم. Uh you ربنا عليك تود كنا عيلك وَإِلَيْكَ عيلك وإليك المصير رب according Thank you. Love. أن تبروهم وتقزقون that المؤمنات قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الْآخِرَةِ قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب